يا قمر التمي إلى ما السراء ذاب محيبك من الانتظار يا قمر التمي إلى ما ذاب محيبك من الانتظار لنا قلوب كمشتاقتن كنا بتقيد يا شتا صوب القطار لنا قلوب كمشتاقتن كنا بتقيد يا شتا صوب القطار فيا قريبا يا قريبا شفنا الهجر والهجر صعب من قريب المزع والهجر صعب من قريب المزع دجا ظلام الغيب فلتجله يا مرشد الناس في ذات الفقاء تنصر الدين ولا ناصرون يستنصر الدين ولا ناصرون يا مرشد الناس في ذات الفقه يستنصر الدين ولا ناصرون وليس إلا بكم الانتصار ماتا نرى بيضة كمشحوذتان كالماء صاف لكها وهي نار ماتا نرى بيضة كمشحوذتان كالماء صاف لكها وهي نار ماتا نرى خيلة كموسومتان النصر تعاد فثير الغبا النصر تعاد فثير الغبا متى نرى الاعلى المنشورتان على لم تسعها القفار متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار ما نرى غلبة بني غالبين يدعون حرب يدعون للحربي في دار, دار يدعون للحربي كل يرى مقتيدا مهره كل يرى مقتيدا مهره اين يسال صاحبنا اين المغار اولئك الاكف وارجوه بيب الا يفوت الحق من نساء أولئك الأكفر وأرجو به ألا يفوت الهق الميين ثار هم أبذل الناس إذا ما دعوه نفسا ولكن أمنعنا سجار نفسا ولكن أمنعنا سجار يطري هم لحنك فهيل الضباع يطربهم لحنك فهيل الضباع الهزار قصه بايد يسمعوا الهزار وعن يقع القوا عندجا الليل زفاف وحسول ذا الليل زفاف وحسول ذا يطربهم وعندهم نقع الفغائن دجا ليل زفاف والرؤوس النثار ليل زفاف النثار على محمد وآل محمد